وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن, تكونا إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور لَمَّا مَازَقَ الشَّجَرَةَ تَبَدَّدَ لَهُمَا مَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ وَمَا الشَّجَرَةُ وَأَقُل لَّكُمَا وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُم عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تُغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 انَّهُ مُتَّخِذُ الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا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 الطالو وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرن ساعته ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتين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 قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُم رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ أَوَا عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ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 ثَمَّمَيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَتِنَا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 لَأُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا مِنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا أُرْسِلَ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرسلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ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 قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخصوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم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 غير الفاتحين، وقال الملأ الذين كفروا من قومه، لئن تبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فأصبحوا في دارهم جافين.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 سنة حتى عفوا وقالوا قدما السآبا أن الضراوء الصراط فأخذناه بوتة, بوته وهم لا يشعون ولو.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 17. فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين 19. فألقى هي ثعبان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 124. وصل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر العين وجاء السحرة فرعون قالوا إن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 أو بقلم كروتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطعن أيديكم لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلال ثم قالوا موسى وصومه ليفسدوا في ارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم واننا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه است 126. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم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 وَإِنْ تُصِبُونَ سَيِّئَةً يُطْيَرُ بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّهُمْ نولك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراج والأملا والضفادع ودم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ولم ما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لأنك شفت عن الرجز لنؤمن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلم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 العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلا فتمّي قات ربي أربعين ليلة، وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ولمّا جاء. فلن استقروا مكانه فسوف تراني فلما تجلبته للجبل جعله دكا وخرس صيحا فلما أفاق قال سبحانك سبحانك سبحان فلما أفاق قال سبحانك سبحانك كتبت إليك وأنا أول المؤرمين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكم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 ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما وجع الروسا إلى قومه غبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجروه إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني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 وإذ أذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة ما يسون سوء العذاب إن ربك ليسريع العقاب وإنه لغفور رحيم.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 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق قَوَ وَدَّرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَإِذ نَقَنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّ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 يَدَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَرْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُ إِنَّمَا أَشْرَكَ أَبَا أُنَا قَبْلُ وَكُمْ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 ما أثقل الدعوة الله ربهما لئن آتينا صالحا لئن آتينا صالحا لناكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلناه شركا في ما آتاهما فتع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 بصرون خذ العفو وأمو بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما يزورك من الشيطان نزرو فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن